عسى ربّه إن طلّقكن أيُبدي له أزواجا خيرا منكن مُسلمات مُسلمات مؤمنات قانّتات تائبات عابدات عباد سائحة ثياب وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها عليها مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يعصون الله مَا أمرهم لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ